بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا فيقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَنَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَمْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ فَمَا تُنِّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَذْعُعُ الدَّاعِ إلَى شَيْئٍ نُكُرُ قُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُتَشِرٌّ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 ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُشْتَمِرْ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْطَعِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَنَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذ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 وَنَبِّئَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ احْتَظَرُ فَلَا دَمْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَبَادِ بَلْ يُرُ إِنَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ صِيَحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا تَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ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 ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رامدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَنَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَنَقَدْ جَاءَ آنَ آل فِي عَوْنٍ النُّذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مقتدر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 ما كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك قتدر.